ol Dan vi kro konse bon lo kan vi lo an doy وكانوا يحسدون تَرَاكَ كِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ فِي سَمَاءٍ كَنَزَمَ لَنْكُم خذوهم أولياء وعناتن كثيرا منهم فاسقون فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين اشركوا والذين اشركوا لتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا d b i r